ب ي ن ان ت و أ الله يحصل ه هادوا د يريد ي الذين والذين من آمنوا إن والصابئين بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله على كل شيء شهيد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 ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر كذلك فخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك فخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 هو م و ل ه ا ل د ك م و ر محمد راتب النابلسي